انظروا قد أقبل الموج يسبح والهتافات تسبح والرؤى تخرق تسبح والشعارات تسبح سبح الله فموج الصحوة الكبرى يسبح صابت بن هدى روحيا خير الشبابي والنور أتى يبرق من بين السحاب صابت بن هدى روحيا خير الشبابي والنور من بين السحابي صابت بن خير الشبابي والنور أتى من بين السحابي أنور بهيى تهدك التحيا أنور بهيى تهديك التحية عزة وتمكينا يا نور الفؤادي فالليل قد انزح في صبح الجهادي عزة وتمكينا يا نور الفؤادي فالليل قد انزح في صبح الجهادي همة علية في, أرض همة علية في أرض المنية في العزة قد غنت راية الأمان واحتفى بها الكون من خلف الزماني بالعزه قد غنت رايه الاماني واحتفى بها الكون من خلف الزماني املا ونيا في خير سجيا املا ونيا في خير سجيا والقدس على الدوام في خير انتفاضه والاسد ات تزهر عن حياضه والقدس على الدوام في خير انتفاضه والاسد ات تزهر عن حياضه اسدا فتي يا اهدافا قويه اسدا فتي اهدافا قويه شيشان تناديكم يا أهل النضال فالنصر لهم لاح من خلف الجبال شيشان تناديكم يا اهل النضال فالنصر لهم من خلف الجبال بالنفس الابيه يا اهل الحميه بالنفس الابيه يا أهل الحمية والعز بكشمير قد مد ضياء والقلب لهم دوما قد مد دولاء والعز بكشمير قد مد ضياء والقلب لهم دوما قد مد دولاء لا يضدني في, في, في الدنيا دنيا للهمة قد سرنا نشرع الأمان والقلب به شوق للحر الحساني بالهمة قد سرنا نشرع الاماني والقلب به شوق للحر الحساني لا نخشى المنيه فالنفس رضيه لا نخشى المنيه فالنفس رضيه لا نخشى المنيه فالنفس لا نخشى المنيه فالنفس لا نخشى المنيه فالنفس رضيه لا نخشى المنيه فالنفس رضيه النفس رضيه